بسم الله الرحمن الرحيم <تصفيق> الحمد لله رب العالمين والصلاه والسلام على الانا لا فلان الله اجمعين وعلى اله وصحبه ومن سار على سديد ومنه الى يوم بعد فقد شرع النبي صلى الله في هذا الخطب في بيان الاحكام المتعلقة بالنفقة على الدواب وقد تقدم معنا في أول الباب أن النفقة لها ثلاثة أسراب السبب الأول النكاح والثاني النفق هو القراضة والثالث النفق وبين النفقة على الزوجة لما يتعلق بسببية النكاح ثم النفق على الأقارض فيما يتعلق بسببية النسب ثم ضينا أن السبب الملك يشرب هو في الحقيقة جاندين الجانب الأول يتعلق بملك اليمين بالنسبة للآدمين والجانب الثاني يتعلق بملك الحيوانات الزهائية فالإنسان إذا ملك دواك الأرواح إما أن يكون المملوك من الأرقاء الآذنيين وإما أن يكون من الحيوانات الزهائنة الخصل الشاذق تحدث من صلى الله عليه وسلم عن أحكام النفقات بالنشرة للآذنيين وهذا الخصل يحدث المصنف او سيتحدث المصنف رسيما الله فيه عن النفقة على البهائن فقدم النفقة على الآجلين لشرف الآدلين ولأن الله اتحرمه وقضله على كثير من من خرط تفديلا فابتدأ على الإنسان قبل ديان نفقة الحيوان والنفقة على الحيوان حق من حقوق الحيوان وقد بينا أن هذه الشريعة الإسلامية هي وحدها التي سفلت حقوق المخلوقين وأعطى كل ذي حق حقه من الله سبحانه وتعالى الذي يقص الحق وهو خور صافرين وهذا يدل على كمان هذه الشريعة الإسلامية ويدل دلالة راضحة على أن المسلمين ليسوا بحاجة إلى أن ينعقى أعداؤهم بالفقوق فيعلمهم شيئا يجهنونه فلإن الفقوق مقررة عندهم من فجر الإسلام فهذا رسول الأمة صلى الله عليه وسلم وهو في اتياق الموت يحمر بالفقوق ويدكر بالفقوق فكان آخر ما أعطى به الصلاة وما ملكت أيمانكم أن أي الله الله بالصلاة وهي حق الله وصف الله فيما ملكت ايمانكم وهذا حق المخلوق فنده بقوله على كل حق من حقوق الله ونده بقوله وما ملكت ايمانكم على كل حق من مخلوق سواء كان من الادمين او كان من غير الادمين وقوله رحمه الله يدل على انه قصيم لما قبله وهذا من على أنه متعلق بالنفقات مم. قال رحمه الله وعليه علف ذهائن وعليه على المسلم أن يقوم بعلف البهائن البهائن جمع بهين إلا كلامها مبهم غير راضح وهي من العجوارات إلا لي كلامه والمراد بهذا عليه أن يجب على المسلم عن ينفق على كل جسد فهينة منذكها بإطعامه وهذا ما عبر بقوله عبر عنه بقوله علف والزهين لها الحالة كامة الحالة الأولى أن تكون راعياً وغشائياً يمكن أن يطعمها عن طريق الرأي والسوم كما يحدث هذا في البادية والحالة الثانية أن تكون محتاجاً إلى العلف بأن يشتري لها العلف او يحش لها الحكيش ويأتي به إليها وقد يكون هنا قسم ثالث يجمع بين الأمرين لكن إذا كانت البهيمة يمكن أن ترعى ويوجد الرأي يخرجها إلى المرعة يجب على المسلم أن يمكن الظهيمة من حقها في العلف إما أن يتحمها إذا كانت محبوسة فإما أن يوصلها لكي ترعى إذا وجد الحشيش ووجد المرعى الذي يمكن عن طريقه أن تتحصل على طعامه وعليه وعليه أن يجب على المسلم على الجهائم والأصل في وفيد النفقة عن الذهيها حديث أبي هريرة الصحيح أن النبي صلى الله عليه وسلم قال جخلت امرأة من نار في هرة حبستها لا هي أطعمتها ولا هي تركتها تأكل مفشاش الأرض فدل هذا الحديث على أن من حدث البهينة فإنه يجد عليه أن يطعمها او نقول له أرسلها حتى تصيب الطعام وهذا نحل إجمع بين العلماء رحمه الله لظاهر هذا الشبيع فقد أجب على على أمم من ذلك من ملك يجب عليها أن يقوم على علفها سواء قام بذلك مباشرة أو أقام مين قوم بعلفها كالعامل نحن والعجير فإذا وكل أحدا بالقيام على علفها عليها أن الله وأن يعلم أن هذا الحق لا تضرأ جمته فيه إلا إذا قام الأمين الذي يوثق به لانه ربما اقام شخص لا يثق بأمانته وحين اذا يضيع البدين ويقصر في في الاطعام فان المعامله اذا لم يكن امينا ولم يخف الله على زوج والجله البهيمه ربما ودد الطعام وودد الالف ووجد النقه اذا حس الحشيش أو جزه لها فمربما عزل إلى طعام لا يقوم به حالها وقد يطعمها بعض الطعام لا كل الطعام وقد يضل عنها بالكلية فيعذبها يكون من عقامه شريكا له في الإسم ومعها بلله فالواجب على المسلم أن يقوم على عرف بهائن وإذا أعلفها ينضغيها لي أن الله هذا العلف فإذا أراد أن يتعينها ينضغي أن يكون العلف يتحقق به, به سب حاجة البهين وكذلك أيضا يكون العلف لا ترغبه البهين فإذا كان علفا مجردا متحكها او علفا قليلا لا يقوم بأوجها فإن هذا من تضيع الشيوان ولا يجد له ذلك فقول عليه على بهائنه أي عليه أن يدعم البهائن والذي قرره العلماء أنه إذا أرصد البهين لسرعة ليس الواجب عليه ليس الواجب عنه المسلوكة حتى سرعة غاوس الرعي إنما المراد الحج الذي يتأكد به الكفاية وهذا يصل في البهين إلى أخرى وثقيها وثقيها يجب عليها أن يثقي بهينته كما أنه يجب عليها المسعمة كذلك يجب عليها أن يثقيها يثقي الماء في الخلف به البهاء فإن من نشبر على الماء في الإبل ولكن لها ولها يعني أمد معين في براء هذا الأمد فيختار أولا الزمان لثقيها ويمكنها من أن تشرب وأن يكون هذا الشراب الذي تشرب والمورد الذي تريده مورداً صالحاً بحيث مثلاً لا يهمل البهينة أن يضع ماءها في أوام قدرة أن يفقيها من القدر أو الماء الذي يكون فيه ضرر على صفحتها كل هذا واجب عليها وراعيه في طعامها وشرابها وهذا كله مبنئ للأصر لأنه إذا قصر فإنه محاسب فإما أن يتعينها ويخطيها بالمعروف وإما أن يغطي بهائنه وما يثلثه لما قال المخلص بهائن عليه شقل بهائنه يدل على أنه لا يجب عليه شقل بهائن الغير ولا يجب عليه أن يتعين بهيمة الغير لكن هذا في فرصير فلو أنه مر على ذهينه ووجدها محتاجة للطعام أو مر على ذهينه ووجدها محتاجة للشراب فإنه يسهل إليها ويسهلها ويطعمها وهذا من أعظم المعروف وقد صح عن النبي صلى الله عليه وسلم في الحديث يبي هريرة رضي الله عنه أنه قال مرت ضغي من بغايا جنه إسرائيل على فضل يطوف ب بئر فنظر نظر بس فلما اسمقها يعني خبثها فسقطت يعني سقطت الكن فشكر الله لها يعني ان الكن شكر الله من شكر انا هناك استطيع ان اشكر فسأل الله جل وعلا الذي هو مارك كل شيء وربه كل شيء والمقمع على كل شيء فهو جهيل لا يشطيع أن يؤدد عن شكره ذلك المعروف فسأل الله أن يشكره فما كان من ملك الملوك ودربار السماوات والأرض الرحيم الذي يرحم من يرحم إلا أن غفر له جنوبه فجعل شردة ماء فقدر في رحمته لها فغفرت لها ذنوب ذنبها وفي الضواية الثانية فشكر الله لها أي الله أعظم منها هذا العروف وهو شقي هذه الزهينة وشقي هذا الكل بهذه الحال ونزيلها إلى البعر فتكبدها مشقة تقيه من هذه هذه الزهينة وما كان من الله إلا أرحمها لأن الله يرحم خلقه ويرحم من يرحم خلقه وذلك قائد صلى الله عليه وسلم الرحيمون يرحمهم الله يرحمهم الرحمن قال علي صلى الله عليه وسلم وقال عليه check guys من لا يرحم لا يرحم من يرحم لرحم ففي هذا الشديد دليل على أنه يفضي ذهائم الغير وأنه يفضل إليها كما يفضل إلى ذهائم لكن الفرد أن ذهائم على سبيل الوجوب واللجوم وذهائم غيري على سبيل النجوة الاستخدام وأن لا يحملها ما تعجز عنها وعليه أن لا يحمل ذهائنا ما تعجز عنها فلا يكلف الذهين ما لا تطيع والمراد بهذا النهي عن تعذيب الحيوان وتعذيب الحيوان يكون على قسمين القسم الأول تعذيبه الحيا والقسم الثاني تعذيبه عند موته وكلاهما يحرم بإجماء العلماء رحمه الله قد نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن تعذيب الحيوان ونهى أن يتخذ الحيوان غرضا مثل ان يتخذ الاسور او الطائر يتخذه هدفا يرمي سلاح يتجرب عليه او يصيد من غير حاجة فما يد ام ان يهدب الحيوان في حياته من غير الحد عند موته وبذلك الصحى انا عليه الصلاة والسلام انه قال ان الله كتب الانسان على كل شيء فاذا قتلتم فاكلتم قتله واذا ذبحتم فاحسنوا ذبحتها بل يحدى حدث من شبرة ظلير اشتبيحة فبين عليه الصلاة والسلام أن هذا من الإحسان وأجنع العلماء على أنه لا يجوز أن يعجب الحيوان بتحميله ما لا يطيع فلو كانت عنده به الماء وأراجع عليها المساء مثلا نظر إلى طاقتها في حم المساء ولا يجعل عليها من المساء فوق طاقتها. وإنما يحمنها قدر طاقتها كذلك أيضا لو أراد أن على البهينة فإنه إذا أراد يخلفها الشقي وإدارة الكوام احتسب لها التي تطيق فيها الإدارة ولم يحمنها فوق طاقتها وما تعدد عنه ولا يحمد من لبنها ما يضر ولدها أي ولا يجوز له أن يحذب من لبن البهين ما يذر بولدها لأن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن الضرر فقال لا ضرر ولا ضرر وهو حديث أجل العلماء على صحة مثله وهناك ثلاثة تنذي لك من أن العلم من وهو قاعد عند أن العلم مجمعا عليها وتقول الضرر يجال فلا يجب أن يحلب لدنها إذا كان ولدها يحتاج هذا اللبن والثبت في هذا أن اللبن إذا حلد لبن ذهيها ربما تنع الولد أن يشرب لبن غير أمي اللبن غير أمي وهذا يحدث في بعض أخشوانات فلا يسرب لبن لبن أمي وحين يجب لو شربه انسان هذا اللبن أضر بالحيوان ولربما أزهر قروحه لأنه مات الولد أو شاعر صحته وحين إذن تقبل مصلحة ولد البهينة على مصلحة الشارج والمالك ونصل إلى ما رحمه الله عن اختلاف ملاهده على أنه لا يجب لمالك البهينة أن يحلبها متحتاج ولدها إلى ذلك اللبن فإن عجز عن نفقتها أجبر على بيعها أو إجارتها أو ذبحها إن أفرت قال رحمه الله فإن عجز عن نفقتها أجبر على بيعها يقول رحمه الله إن عجز المالك عن نفقة بهيمته أجبر على بيعها هذه المثلة الخلافية عند العلماء رحمه الله لأن إنسان ملك بهائز واختقر ولم يستطع أن يشري طعامه هل يجبر على بيعها او لا يجبر ظهور العلماء على أن القاضي يجبره على بيعه المالكية والشاذرية والحنابلة رحمة الله عليه وذهب الإمام أبو حيث رحمه الله واتحابه إلى أنه ليس من حق القاضي أن يجبر صاحب البهين على بيع البهين والصدر في هذا أن ينمى بحديث نظر إلى نسلة القضائي ووجهه أن الدعاوة في القضاء يعني لا تحكم في القضاء إلا إذا وجد الطرسان المتناجعان وسأل صاحب الحق حقه وصاحب الحق هنا بهين وليس هناك نسلة قضائي أن نقيم البهينة خصماً فضائياً لمالكها صحيح لو كانت البهينة إنساناً والإنسان هذا قالت بحق صح قضاءاً ان تجرب خسومة وتكون خسومة شرية لكن البهينة لم ترفع الدعوة ولم تتبعيد ولم تتكف في إيدها ومالكها فلنظر الهندس هذا في هذا الوجه لا يصح أن يقال إن القاضي يحكم عن المسلم ببيع مالجين وما نذكر له وحين يدى مالجين ببيعه لكن يقول تأمره بالعدل يأمره بالإحسان يحفظ على إطعامها يحفظ على بيعها لكن لا يذكر له وذهب الجمهور إلى ذلك لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال السلطان الولي من لا ولي له وهذه ذهينة ولا ولي لها وهي لا تستطيع نفسها لحقها فولي الأمر ولي مثل هذه الأمور فهو منصف كالناظر لمثل حقها ومثل كل جمهور أعدل وأقل أقل وأقعد من أصول وهو إن شاء الله أولى بالطواب وبناء على ذلك يجبر صاحب الغايم على ذلك لكن هذا فيه تبكير إذا كانت عنده غايم كثيرة. لا نجبره على بيعها جديدا بل نجبره على بيع الأدد الذي يمكن من خلال شراء الطعام للأدد الباطل فلو كانت عنده بهيمتان لا نقول يجد أليس بيع البهيمة إذا لم نسعينها بل نقول سبيع واحدة وتنفق على الثانية من فقط هذه الواحدة فهو لا يتبر على بيع الجميع إنما يتبر على بيع البعض إذا كان وديد عدد إذا كانت في البهائي فيها عدد كثير يمكن لعبابها وقال بها وهذا مبني على أصل شرعي أن الأصل بقاء اليد والمنخ وأن القضاء لا يتدخل بنزع اليد والمنخ إلا عند الضرورة والحاجة وهذه القضية هي التي أسنى الله فيها على حكم سليمان وجعله أصلاً من حكم داود لأن الغنم نفشت في المين جاء رجل عنده غنم وغفل عن غنمه فأكلت الغنم زرع غيره فاختصم هذا الرجل وصاحب الغنم إلى داود عليه السلام فنظر داود فوجد أن قيمة الطعام الذي أخلته الظهيمة تعادل قيمة الغنى فحكم وقضى الإنسان أن صاحب الغنى ينلس المجرم وحينئذ أخلى يد الملك أو أخلى صاحب الملك عن الملك فلما خرج قال سمينان لو كان الأمر إليه لحكمت بغير هذا لحكمت على صاحب الغلم أن يأخذ الأرض ويزرعها فيعيدها كما كان وأن يأخذ صاحب الأرض غلم الرجل فيسرب من حليبها وينتفع بها حتى يعيد إليه زر فقال الله تعالى ففهناها سليمان فأثنى على حكم سليمان وفضل وعلى حكم جاوز والشبت بهذا أن سليمان أبقى ليس وأبقى ليس. ولن يحكم بملكية بانتقال الملكية فراح الأصل ومن هنا لا نقول بأنه يجب عليه بيهد ميع الغمم أو بيهد ميع البطر بميع بل تبقى يد الملكية ويديه بقدر الحاجة فقط لأن القائدة تقول ما أبيح للضرورة يقدر بقدره فنحن نقتربون للإنفاق على الجهائي فنقدر قدر الإنفاق ونوجد عليه البيع بقدر ذلك ولا يلزم ببيعه إذا قلنا طيب أنه, أنه يبيع بعض الغنم فإن كان الغنم كله بحالة واحدة جيد أو ربيع فلا إشهار لكن إذا كان الغنم بعض وأجوج بالبع فإن القاضي لا يبيع عليه ولا يشفر على بيع الجيد وإنه يشفر على بيع الربيع لأنه يتضطر بجيء الجيد كما لا أجد أجدر على بيعها أو إجارتها يقول له بيعها او أجدرها لأنه إذا أجدرها أنت من يأخذ الإجرة وينفق عليها ويقعنها أو ذجها إن أفلت أو ذجها إن لا نجي إذا قال ليس هناك حدث نقول له أجدرها فإن قللت هناك أحد يستعجرها قلنا له بحي وفصلنا بنفس القصير من ذي في قلبه في هذه الحالة إذا لم تنكن في إجارتها ولا يمكن بيعها قال يؤمر بدر شهاد لأن الحيوان في هذه الحالة سيموت وسيهلف لأنه إذا لم يكن طعاما إلاه وحين إذن حين ما يهلف بالذكاء أفلما أن يهلف حقا وهذه المساله قلنا هذه المساله وهي اذا مرض الجسم وتعذب في مرضنا او وجد ذهما فيها عاهه يتعذب في هذا بهذه العاهه وقوى من اجل ان لا يسمى ولكن من اجل ان يميت سيريح هذا الموت وهذا ما يسمى بقسطه رحمه وقتل الرحمة من طائفا لعمة العلم صلى الله عليه وقالوا الله أرحم بخلقه ونحن لسا مسؤولين عن هذه الزهيمة إنما نحن مسؤولون عما نملك وأما قتلها وإذهاقها إذهاق روحها لغير الأكل فنهي عنه شر فكونا فيها آهة الله خلقا على هذه الآهة لا يتدخل مخلوق في أمر الله عز وجل وهو أعلم وأحكم شتانه وتعالى في الخبز وقال بعض العلماء يجود أن يذكيها وأن يقتلها إذا رأاها تتعذف ولكن في الحقيقة إذا كان كانت الذكاء تمكن من الانتفاع بها وكان تركها لا يمكن من الانتفاع خدها في الذكاء والدليل على ذلك كما هو بالحديث الصحيح ان المرأة كانت ترعى غنمها لسلق ولسلق كانت خارج المدينة لسلق جبل كان خارج من بناء مدينه القديم الذي هو حول المسجد وإلا سل داخل المدينه الداخل القديمه وكان سل اشهر بالأشرة بالمرعى لأهل النبينا لأنه خارج المدينة خارج الامراض وكان إلى عهد قريبا إلى ثمانية هجئية كان كل وجهة شنك من خارج المدينة خارج سورة النبينا مع أنه لا يقشل عن المسجد بعض الأشياء إلى حل ميل واحد تقريبا أوثيره وقليل فمع هذا كانت فرعة في هذا الموضع فهجم الزئب على غنمها وأخذ شاثا فبقر بطنها استقافت المرأة ففر الضيب وأخذت الشاث يعني خرجت أمآها فقامت المرأة وكسرت حجرا فذكت الشاث فلما ذكت الشاث سئل عليه الصلاة والسلام عن هذه البنية فأجاز أثنها وأحلها وهذا الشديد العجيز معنا قصة المرأة على الغنب الله تعالى هذه عما فيه من دقائق الاحكام ونفائص الاحكام ولو نظرت منها مسألة موت ما ثبت موجب الدناء وهي ان هذا الحديث فرع من قاعده هي التي فروع عليها مساله موت الدناء الموجوده الان ان الحديث اخذ من سرتنا التي معنا ان المراه قتلت الديه وذكتها لأنها لو تركتها ستموت حتى نفسها تسرحنيت فلنسى بعدها وإذا ذكتها طلقت للأكل فالتبع بها وفرق بعض العلماء فقال هنا خرق من قتل الرحمة بهذا المثال فقتل الرحمة تقتل بهيمة ولا تؤخر. وهنا تقتل بهيمة وتؤخذ والأصل كل البهيمة مخلوقا للآدمين يمتشع بها وقتل الرحمة يفوت الانتفاق أنه يكون في البهيمة مرض مرض ولا يمكن انتفاع بها حين يغارب لكم رب مدرعاً ومدرعاً فالشاهد أن حديثنا هذا أخذ منه جواب قتل البهينة لو كان البهينة قتلها لمن جاءت مثلاً بهشتها السيارة فإذا كنت مازل شكراً فلم يحل أخيها فيأتي الشخص يذكيها حتى تصلح للأكل وحينئذ يريد إشكال إذا ذكاها في هذه الحالة هل القاتل الذي ذهسها أو الذي ذكاها لأننا إذا قلنا مثلاء مهمة هي التي تفرع علينا في الدماء الحياة المستقرة هل هي كالعدن أو هي حياة؟ الحياة المستقرة هي التي تضرب البهينة ضربة قاتلة وترفص لآخر نمط من حياةها فلو انها دفتت وقلنا ان حياتها في هذه الحالة حياتها مستطرة فالذكاء صفيتها ويحلق أصلها لأنها ماتت بالذكاء ونظلنا ان الروس شبه مجهقة فحينئذ لا تنفعها الذكاء لأنها قد سوفدت روثها فوجه دخول هذه المثلة انه اذا كان في البهين تتعدد تتضرب و أراد ربها أن يقتلها قالوا يجوز قتلا ومن هنا قالوا يؤمر بذبحها ولكن الأمر بذبحها هنا لا يمنح من أكلها بعد ذلك فهو يشديها بالحديث الذي معه لأنه إذا جدحها دفع الضر عنها وحل أكلها ولكن إذا تركها ما في الشخص فلم تصلح للأكل وحين يدن مصنف رحم الله أنه يؤمر ان بيعها او ايجارتها او بيعها قال ربنا الله تعالى ما بال فضاله الله طيب التوفيق واحسن لكم خبيره الشئ هل خصم بها من رزقنا من رزقنا الامر الجائر السابقون سبحان الله والحمد لله والصلاه والسلام على رسول الله انا امنه وصدق مني ومننا فاختلف العلماء رسول الله في نسل خصل من أهل العلم من قال يجوز خصل الزهائم لفطيب اللحم لأنه يقصد به المصلحة والبهينة في الأصل مخلوطة للآدم كما قال تعالى وَسَخَّرَ لَكُمْ نَاسِ صَمَوَاتِ وَنَاةِ الْأَرْضِ جَمِيعًا من. قالوا فإذا خُفيت الطاب لحمها والسبلوا لان النبي صلى الله عليه وسلم رخص في التبيين واملحين اقرب من موضعين والذي يرى ان هناك فرقا بين الاجراء والاقتصاء فانما كان الاقتصاء من سبيل تعليل مجرد فهو لا فقه فيه واما الخصي لقطع من اسمها لضرار بها غير جائز انما بن الاصق الله سبحانه اصابكم وفضله الشيخ <تصفيق> يقول الثائر أشتل علي مفألة قتل دعو الحسراف غير الغارة بثل المنهل هل يجوز أمنا ساعة الثائر؟ لا يجوز قتل المنهل من دون حازم ولذلك فدت في كريس رحيح النبي صلى الله عليه وسلم أن نبيا من أنبياء الله نزل في ذل شجرة فنام فقرصته منه فقام فأمر برسل فرفعه إذا هو بقرية من المن فأمر بها فأشرقه فأوحى الله منه أبننة واحدة أهلتها في تسبح الله وهذا يدل على أنه لا يجوز قتل الحشرات بما فيه إلا إذا أضرت إذا أضرت وآدت عن يجوز قتلها بقدر الشاجة أو تنشيرها من ذيك أسراج المبوثين إلا ما أمت المقصة لما تقفل إذا ضررت للإنسان أو الطعام أو فيهانك وقد قال بعض الإلمان في تصريب قوله تعالى ولا في الشجر الأبنى بعد أسلاحها قال قطع الشجر وقتل حيوانات مغير حادث فهذا منهي من أنه لا يجيزه سرعا والله تعالى أشادكم الله فضيلة الشيخ لا حكم سردية العساسين هو وضعها في أقفاق المدلسية أشاده الله يجوز حدث العصافير والطيور إذا كان يتعنها ولا يعزعها إما ثبتت الحديث الصحيح عنه عليه الصلاة والسلام أنه قال وهو حديث أنس في السنن يا أبا ما فعل النغير والنغير تصغير النغري وهو نعم من الطير معروف قل يخبص لجماله وقيل لجمال فوقه وهذا يدل ألا أنه لا بأثير في الدهان لكن بشرط أبي الطيور بشرط على طعامها وأن يعزيها أساسة الله صغيرة يا حسيح هل يجلز أن في المنطقة في الواقعة في المؤهرة في, في المغلات أرجو بيانة ما لك أساسة الله إذا كانت في لا يدلس سواء كانت في آخرية أو أولية أو أوسطية لأن المسجد لا يجزل بغربي ومن باع فيه فلا أرضح الله مطفقة لأن المساجد لا يجزل في البيع ولكن إذا كان خارج المسجد فخارج المسجد يقتل إلى قسمين قسم الأول أن يكون رحلة له سور مصيط به فحينئذ إذا كان له سور ومصطب ويصطب وأرض موقوفاً مصدى لتابع النسجد فمجد بعض العلماء أنها من النسجد يجب أن يعتكف أن ولا يجب أن الحائد تدخل فيها فتسر عليها في كم نسجد فأما إذا كانت غير مسوعة وغير مشاطة فإنها لا تأقض حكم النسجد ويجب فيها البشر والشراء والله تعالى